بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مشدة إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبطرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون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 فلما أحسوا بأسنا إِذَا هم منها يرفضون لا ترفضوا وارجعوا إِلَى ما أُتْرِفْتُمْ فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا قامدين وما خلقنا السماء الأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ له ولت خذناه من لدنا إن كنا فاعلين.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 ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يسترون أم اتخذوا آلهة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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إِنِّي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم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 يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوا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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى قال عليهم العمر أفلا يرون أنفسهم إِنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَتْمَعُوا الْصُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إِنَّا كنا ظالمين ونضع الموازين الْقِسْطَ ليوم الْقِيَامَةِ فلا تظلم نفس شيئا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 قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا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 قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأن فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى آم فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسَ عَلَى رؤوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ سَمَاءَهَا هؤلاء يَنقُضُونَ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 ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاقا يعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها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 مستني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكثل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا له زوجه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 أحْقَوْنَ السَّرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهَا مِنْ روحنا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّهَا ذِيِّ أُمْمَتُكُمْ أُمْمَةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون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 وقت رب الوعد الحق فإذا هي شائقة الأبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنّا في غفلة ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إن وَمَا وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالد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 لا يسمعون حسيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 وإن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بعيد ما توعدون إِنَّهُ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فِتْنَةٌ لكم ومتاع إلى حين